الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد باب فضل الجلوس في مصلى بعد الصبح أي جلوس المصلي في مصلى بعد الصبح سواء كان في المكان الذي سجد فيه وصلى فيه الفريضة أو في المسجد الذي هو محيط الجماعة التي صلى مع الناس وفضل المساجد وقد جاء في سنة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أنز صحاح الشيخ الألباني أن من صلى صلاة الصبح في جماعة وجلس يذكر الله عز وجل ثم صلى ركعتين فله أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة فهذا من الخير ومن الفضل العظيم الذي ربما يحرم منه كثير من الناس فلا نضيع مثل هذا الخير وهذا الأجر فلنخرص على المواضبة قد كان صلى الله عليه وسلم يجلس إذا صلى الفجرة في يقول حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس وهو التميمي اليربوعي قال حدثنا زهير وهو زهير بن معاوية قال حدثنا سماك وابن حرب قالوا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري واللبض له قال أخبرنا أبو خي ثمة وهو هذا زهير بن معاوية عن سماك بن حرب قال قلت لجابر بن سمرة أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم كثيرا كان لا يقوم من مصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغدا حتى تطلع الشمس انظر من واضب على هذا اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام واتسى به كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا فلنحرص إلى جانب أن هذا فيه فضل عظيم وقت تقسم فيه الأرزاق وقت مبارك بورك لأمتي في بكورها خير من أن تذهب للنوم صحيح لا بس لو نمت بعد الفجر لكن يفوتك خير كثير وأجر عظيم وثواب عميم فإذا طلعت الشمس قاما وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية يعني بما مضى من أيامهم ومواقف ومشاهد فقعوا لهم كانوا يحكونها فيما بينهم والنبي عليه الصلاة والسلام يرقبهم ويلحظهم ولا ينكر عليهم فيأخذون في أمر الجائلية والجائلية التي كانوا فيها يا المراد بها ما قبل الإسلام ما قبل بعثة نبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها وقائع في حروف فيما بينهم كانت فيها أيام فيما بينهم قال فيضحكون ويبتسموا صلى الله عليه وسلم ففي جواز الضحك والتبسم قال حدثنا ابو بكر بن شيبه عبد الله بن محمد العبسي الكوفي قال حدثنا وكيع عن سفيان وهو ابن وهو الثوري ابو عبد الله قال ابو بكر حدثنا محمد بن بشار عن زكريا كلاهما عن سماك وابن حرب سبق معنا عن سماك بن عن جابر بن صموره أن النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا صلى الفجراء جلس فيه مصلة حتى تطلع الشمس حسنا أي طلوعا وارتفاعا حسنا أي تطلع مقدار رمح قد ربع ساعة للساعة ثم يقوم صلى الله عليه وسلم المصلة قالوا حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحواص سلم بن سلين قال وحدثنا ابن المثنى محمد وابن بشار محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر والملقب بغندر ربيب شعبة قال حدثنا شعبة وابن الحجاج بن الورد العتكي ابو بستار كلاهما عن سماك وهو سماك بن حر بهذا الإسناد ولم يقول حسناه قال وحدثنا هارون بن معروف قال واسحاك بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياط المجاشعي قال حدثنا ابن أبي ذباب في رواية هارون وفي حديث الأنصاري حدثني الحارث عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة وهو حافظ الصحابة الكرام عبد الرحمن بن الصخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها لما فيها من ذكر الله وإقامة الصلاة والبكاء وقراءة القرآن ووجود الملائكة الذين تلمسون الذاكرين ومجالس العلم والذكر مساجد الله عز وجل تتنزل عليه الرحمات أحب البلاد إلى الله في إثبات صفة المحبة لله عز وجل ومن الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئته وإرادته عز وجل ولا يجوز تأويلها بغير ذلك من التأويلات التي جاء بها الأشاعرة من من رد صفة المحبة للإرادة ومن من رد صفة المحبة للإحسان نفسه وكل هذا من تأولى الأشاعر عفان الله وإياكم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها حيث الذكر لكن انظر وأبغض البلاد إلى الله أسواقها لماذا؟ في الأسواق يقع الغش يقع تقع الغفلة يقع الحلف الكذب والأيمان الفاجرة والإعراض عن ذكر الله والحيل في الأسواق نعم أبغض البلاد إلى الله أسواقها مع أن الناس التجار لا شك أنه محبب إليهم توجدهم في الأسواق للصفقات لكن ليعمروا وجودهم بذكر الله والتسبيح والتهليل ومرعاة الصدق في البيع والشراء وأن يحفظوا أيمانهم فإن الحلف منفقة للسلعة منحقة للبرك الحلف جاء عليها مئة جاء عليها مئتان جاء عليها ألف وما جاء عليها شيء ليخدع المشتري ليغرر بالمشتري وكل هذا من الأيمان التي لا الله سبحانه وتعالى ولا تشتر بعاد الله ثمنا قليلا إياك أحب البلاد إلى الله مساجدها المساجد من بنى بيتا لله بنى الله له مثله الجنة المساجد التي يخرج منها العباد يخرج منها العلماء والفقهاء يخرج منها الخاشعون البكاؤون التي تعلم, تعلم الناس الخير وتعلم الناس الطاعات والعبادات أما الأسواق كانت أبغض البلاد والبقع إلى الله الأسواق قال باب من أحق بالإمامة قال حدثنا قتيبة بن السعيد وأتي بالترجمة على, وجه على صورة الاستفهام ليشوق القارئ والمستمع من هو أحق بالإمامة قال حدثنا قتيبة المرار من أحق بالإمامة إذا لم يكن هناك إمام راتب إذا لم يكن هناك إمام راتب أما إذا اتفق الناس على إمام راتب فليس لأحد أن يتقدم عليه فليس لأحد أن يتقدم عليه لأنه هو في السلطانة يعتبر فلا يتقدم عليه أحد إنما من أحق بالإمامة إذا تشحوا فيها فإنه ينظر من هو الأحق الأقرأ إذا كان المعنى الأقرأ الأكثر قرآن الأكثر, الأكثر حفظة في واحد يحفظ عشرين جزءا واخر يحفظ عشرة اجزاء وهذا وهذا قراءته صحيح وقراءته حسنة فيقدم الاكثر حفظا والاكثر قراءة على الثاني قال حدثنا قتابة ابن سعيد وهو قتابة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبدالله الثقافي البغلان ابو رجاء قال حدثنا ابو عوانة وهو الوضاح ابن عبدالله يشكري عن قتادة ابن دعامه السدوسي او الخطاط عن ابي نظره عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثه فليؤمهم احدهم واحكم بالامامه اقراهم طب لو كانوا اثنين كذلك تصح لو من امامه تصح باثنين فصاعدا ولكن النبي عليه الصلاه والسلام ذكر هذا العدد وليس له مفهم مخالف إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وحق بالإمامة أقرأهم أي أكثرهم قرآنا كما في الرواية الأخرى أن في حديث عمر بن سلم وقال وكنت أكثرهم قرآنا وكان أصغر القوم لأنه كان ينتظر القادمين من عند النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ منهم القرآن ويأخذ منهم العلم وفتعلم ففاق قومه وكان صغيرا صبيا صغيرا لكن كان أكثر القوم قرآنا قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار قال حدثنا يحيى بن السعيد والقطان قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج ابن الورد العتك حقال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة متى عهدون قبل قليل الان في المجلس هذا قال حدثنا ابو خالد الاحمر سليمان ابن حيان عن سعيد ابن ابي عروبة حقال وحدثني ابو غسان مسمعي مالك ابن عبد الواحد قال حدثنا معاد وابن الشام العنبري قال حدثني ابي كلهم عن قتال بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا محمد بن المثنى قال وحدثنا سنة بن نوح قال وحدثنا حسن بن عيسى قال وحدثنا بن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن الذي اجتمعت فيه خصال الخير وسبقه الصحابة بالصحبة للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا فيه إذا صار عبد الله من مر وليلة فقد صار منا نورها وجمالها إذا ذكر الأحضار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها خرج ذات يوم ووراءه أصحاب الحديث بالمحابر والقراطيس وكان الموكبه غبار في السماء فأشرفت, فأشرفت امرأة أمي ولد لهارون رشيد فنظرت إلى ذاك الموكب فسألت من موكب هذا من لمن, هذ... لمن هذا الموكب فقالوا لعبد الله بن المبارك إمام خراسان نعم فقالت والله إن هذا والسؤدد سؤدد أهل العلم, العلم العلماء المحدثين كان يجاهد سنة ويحج سنة نعم وكان كريما جوادا شجاعا عالما محدثا فقيا فقة ثبتا امام في الخير والعلم والفضل رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن المبارك جميعا عن الجريري عن ابي نظر عن ابي سعيد عن نبي عليه الصلاة والسلام بمثله بمثله ماذا إذا كانوا ثلاثة فليأمهم أحدهم وحق بالإمامة أقرأهم قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الأسد الكاهلي عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن دمعج عن أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمر البدري الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة المراد أقرأهم لكتاب الله مع الفقه بأحكام الصلاة رب شخص يكون هو الأقرأ والأكثر حفظا لكن يجهل أحكام الصلاة لا يدري ماذا يفعل إذا سهى في صلاته أو نابه شيء في صلاته فاتفق العلماء أنه لا يقدم من هذا حاله لا يقدم الجاهل بأحكام الصلاة ولو كان هو الأكثر قرآن ولو كان هو الأكثر حفظا لأنه يجهد كيف تصح الصلاة وكيف تنقذ الصلاة صلاة الناس ليست بالأمر الهيئ المؤذن مؤتما والإمام ضامن ضامن لصلاة وصلاة غير من الناس فلا تقدم الجاهل بأحكام الصلاة ولا ما فقه الصلاة ولا كيفية الصلاة لا يدري ما هي الكيفية ولا يدري كيف ما هي مبطلة الصلاة وكيف تصحه وكيف تصرف إذا نابه شيء وكيف ينقذ صلاة الناس إذا وقع في حرك أو ترى عليه طارئ اعتراه عاري من العواري فهنا لا بد من مراعاة ولذا النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر الصديق يصل بالناس إماما لهم نيابة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام مع أن الأقرأ هو أبي رضي الله عنه وأقرأكم أبي أقرأوا الصحابة وأبي رضي الله عنه قدم النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق لماذا؟ لأسباب وخصائص نالها وحازها منها هو أعلم, القوم هو أعلم القوم بالأحكام الفقهية لا سيما أمر الصلاة ومن ثم كان في هذا إشارة وإيماء لاستخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه قال الأشج في روايته مكان سلما سنا مكان سلما سنا أي تفسير لها فأقدمهم سنا والمقصود التكريمة البسط والفراش أو الأريكة التي اختص بها صاحب البيت أو مثل كرسي المكتب مثلا أو ما قام هذا المقام اختص الرجل بهذا الشيء فلا تجلس عليه إلا بإذنه فلا تكن فضولية أو طفيلية يهجم ويقتحم بلا استئذان لا يستأذن ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمة إلا بإذنه قال حتثنا أبو كريب محمد بن علاء قال وحدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال وحدثنا إسحاء قال أخضرنا جريف وأبو معاوية حدثنا قال وحدثنا الأشق قال وحدثنا بن فضيل محمد بن فضيل بن غزوان قال وحدثنا بن أبي عمر قال وحدثنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن إسماعيل بن رجاء قال سمعت أوسى بن دمعج يقول سمعت أبا مسعود وهو عقبة بن عمر البدري الأنصر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءة سواء فليأمهم أقدمهم هجرة أي من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من مكة إلى المدينة فإن كانوا في الهجرة سواء فليأمهم أكبرهم سنة ولا تأمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولو كان صاحب البيت هو الأقل علما لكن صلاته صحيحة وتصح لغيره كذلك فلا بأس ولو كان هو الأقل قراءة فهو الذي يقدم ولو كان الضيف هو الأورع والأعلم والأحفظ والأطقى يقدم صاحب المنزل وصاحب الفيت لأنه في سلطانه قال ولتأمن الرجل في أهله انظر هذا نهي لا نهية ثم جاء الفعل مضارع ثم أكد بنون التوكيد الثقيلة ولا تأمن الرجل في أهل تأكيد للنهي منه صلى الله عليه وسلم وبيان شديد الكراه لهذا الشيء قال ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك أو بإذنه قال وحدثني زوائر بن حار أبو خيثمة النساي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب بن أبي تميم السختياني عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن شبابة متقاربون نحن شبابة متقاربون فأقمنا عنده عشرين ليلة إذن هؤلاء متقاربون في السن ومتساون في العلم والفقه والارتحال إلى النبي عليه الصلاة والسلام والملازمة والأخذ عنه صلى الله عليه وسلم فقامنا عنده عشرين ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فظن أننا قد اشتقنا أهلنا فسألنا عن من تركنا من أهلنا فأخضرناه فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليأمكم أكبركم أكبركم سنة لأنهم متساوون في العلم والملازمة والأخذ من النبي عليه الصلاة والسلام وفي القراءة كذلك في القراءة كذلك من تساوين فنبهه النبي عليه الصلاة والسلام أن في هذه الحالة إذا كانوا كذلك فليقدم الأكبر فليقدم الأكبر قال وحدثنا أبو الربيع الزهراني وخلف ابن هشام قال حدثنا حماد وابن زيد عن أيوب بهذا الإسناد قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبدالوهاب عن أيوب قال, قال, أبي قال لي أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي قال حدثنا مالك بن الحويرث أبو سليمان صحابي جليل قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس ونحن شبابة متقاربون واقتص جميعا الحديثة محمد الله بنحو حديث ابن علية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري أبو محمد قال أخبرنا عبدالوهاب الثقافي وعبدالوهاب بن عبد المزيد الثقافي اختلط بأخر ولكن هل ضر اختلاطه شيئا الجواب لا لأن ابنته قد أمسكته, أمسكته في البيت حجزته في البيت فلم تدعه ينزل ليحدث الناس لأن عقله قد اختلط فمن هنا لم يضر اختلاطه شيئا قالت أو قال, قال, قال أخبرنا عبداللهاب الثقفي عن خالد الحذاء لما سمي بالحذاء ها لأسباب من أنه قالوا كان يجالس الحذائين ولم يكن حذاء ومن أنه كان يكثر من قوله أحذو نحو كذا احدوا نحو كذا يعني اتجه لاتجاه فلاني وهناك أسباب أخرى عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيما وليأمكما أكبركما في إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام وأمره بالأذان لأن الأذان شعير عظيمة التفاوت الناس في حكم الأذان فمن قائل واجب كفائي ومن قائل سنة مؤكدة مستحبة ولو تأملتم في معاني كلمة الأذان لو وجدتمها اجتملت على العقيدة والتوحيد وإثبات الرسالة والدعوة إلى الفلاح والرشاد والصلاة وفيها تمجيد الله تعظيمه الله أكبر, الله أكبر تمجيد بالأذان يعلم المسلمون بدخولي يعلم المسلمون بدخولي وقت الصلاه وكذلك يكف عن دماهم بالاذان فلا تبيت قريه يظهر فيها الاذان كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا رد ان يبيت قوما انتظر حتى اذا سمع اذان الفجر صلى الله عليه وسلم ولم يبيتهم لماذا تعصم دماء القوم بالأذان تعصم دماء بالأذان فما أحسنه وما أجمله إذا حضرت صلاة فأدنا ثم أقيم واليومكما أكبركما فلماذا أرشد الأكبر أن يأم لأنهم كانوا في العلم سواء وفي الفقه سواء والمراد بالأكثر بماذا بالأحفظ والأقرأ هو الأكثر قرآن فإذا كانوا سواء في عدد الصور أو في القراءة فليقدم الأكبر سنا منهما قال حدثناه أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء بهذا الاسناد وزاد قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة باب استحباب القنوط في جميع الصلوات مقصود الدعاء القنوت له معاني كثيرة من الدعاء والسؤال للرب سبحانه وتعالى وطلبه بان يفرج على المسلمين همهم ويكشف كربهم ويحقن دماءهم ويفرج ما هم فيه من ضيق وبعد هذا العسر يكون اليسر ان شاء الله اذا نزلت نزيلة من النوازل كزلزال كارثة عدو وما الى ذلك من المصائب والنوازل التي تحل بديار الاسلام ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط قانت النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا يدعو على أقوام ويدعو لأقوام من أصحابه يدعو لهم بأن يفرج الله كربهم ويفك أسرهم فقد أخذهم الكفار قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن واهب عبد الله قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن الشهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلم بن عبد الرحمن ابن عوف انهما سمع ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ يفرغ من صلاته او من صلات الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يقوله القائم اللهم انجي الوليد بن الوليد وسلمة ابن هشام وعياش ابن ابي ربيع قل مستضعفين من المؤمنين ولا اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم, عليهم. واجعلها عليهم كسنية يوسف سنية القحط والجد والشدة اللهم عن لحيان ورعل وذكوان وعصية عصط الله ورسوله ثم بلغنا انه ترك ذلك لما انزل ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فإنهم ظالمون لأن اللعنة طرد من رحمة الله ولا يلعن شخص بعينه إلا بنص جاء في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام قالوا حدثناه أبو بكر بن أبي وعمر النق قال حدثنا بن عيين عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن نبي عليه الصلاة والسلام إلى قول واجعلها عليهم كسنين يوسف ولم يذكر ما بعده قال حدثنا محمد بن مهران الراز قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي صاحب الأوزاعي قال حدثنا الأوزاعي من الأوزاعي أبو عمر. أبو, بن عمر. أبو عمر كان يقول عليك بأثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وإنك لعلى هدى مستقيم يقول أن أبا هريرة حدثهم عن, عن يحيى ابن أبي كثير وهو كان يدلس ويرسل أبو نصر اليمامي الذي كان يقول إيه؟ لا يستطع العلم براحة الجسم لا يستطع العلم براحة الجسم عن أبي سلمة وابن عبد الرحمن عن أبي أن أبا حدثهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قانت بعد الركعة أي بعد الركوع ويجوز القنوط قبل الركوع كذلك لا بأس بهذا قال في صلاة شهرا والمقصود في الصلوات الخمس جميعها إذا قال سمع الله لمن حمده يقول في قنوطه اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم نجي سلمة بن هشام اللهم نجي عياش بن أبي ربيعة اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين اللهم امين اللهم اشدد واطأتك على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف قال ابو هريرة. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الدعاء بعد أي لما رجعوا وفك أسرهم وانكشفت الغنبة فقلت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك الدعاء لهم قال فقيل وما طرهم قد قدموا قال وحدثني زهير بن حر قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة أن أباه ريرة أخبر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي الأشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ما معنى سمع الله عند الجبالي عند أحمد المصري ما معنى سمعه عند عبد الله أجابه أجابه سمع الله لمن حمده أجاب الله معنى تأتي السمعاء على معاني منها أجابه سمع الله لمن حمده الحمد دعاء الحمد دعاء معنى يا إخوة الحمد داخل ضمن الدعاء ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي عياش ابن أبي ربيعة ثم ذكر في مثل حديث الأوزاعي من الأوزاعي؟ أبو عمر, أبو عمر. عبد الرحمن بن عون أبن قاضي بيروت ومفتيها قاضي بيروت ومفتيها مات وهو في الحمام مختنقا بسبب أن زوجته غفلت منه أغلقت الباب من خارج ولم تتنبى فاختنق بسبب البخار حمام باستشفاء حمام بخاري فمات رحم الله تعالى كان من الأئمة العظام يصلح للخلافة يصلح للخلافة كان رجل العام والخاص الأوزاعي ورسائله وكتبه غاية في النفاسة رسائله للحكام حكام زمانه وولاد زمانه النصيحة والامر المعروف النهاية المنكر غاية في النفاسة والفائدة والإيجادة رحمه الله تعالى وكان له كتاب كثيرون تحت يديه لأنه بمثابة الخليفة بمثابة الأمير في البلد ولا يعني هو مدفون في بيروت معروف إلى الآن يقول ثم عندكم برك الله فيكم ها؟ بمثل حديث ثم ذكر بمثل حديث الاوزاعي الى قول كسيني يوسف يوسف الصرف ولا مصروفة لو عرفتم جزاكم الله خير ممنوع الصرف السبب ايه العالمية والعجمة العالمية بارك الله فيك ادم ممنوع من الصرف السبب ايه يزيد ممنوع من الصرف يزيد ممنوع. ليش مش ممنوع, ممنوع فريق انا سمعت الان واحد قال ممنوع قال يزيد ها سمعت ان واحد بيقول على وزن الفعل اه على وزن الفعل صح على وزن الفعل سببين ها وزن ايه الفعل بارك الله فيكم. طيب مفاتيح? مصابيح? ها? ممنوعة? السبب ايه? سبب واحد علة واحد صح? تقوم مقام العلتيني. اذن شخص راح اذن شخص. ارزاق. پائی من, من عندي عند محمد بن المثنى من جدي يقول الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى فحدثنا معاذ بن الشام فحدثني أبي عن يحيى بن ابي كثير قلنا وابو نصر اليمامي قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن انه سمع ابو هريره يقول والله لا اقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لاصفنها وصفا دقيقا حتى كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي أمامكم فكان أبو هريرة يقنط في الظهر يدع القنوط له معاني كثيرة جدا أو صلى العلماء ربما عشرين معاني من الخشوع من طول من الدعاء يقول يقنط في الظهر يعني المراد في النوازل والعشاء الآخرة وصلاة الصبح ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار سيمر علينا في هذا الباب احاديث فيها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقنط في كل الفرود وبعضها فيها ذكر بعض الصلاة دون البعض معناه لا تعارض ان شاء الله بين هذه وتلك وهي كلها في باب واحد سقى الامام مسلم في هذا الباب كله كما ترون إن شاء الله قال وحدثنا يحي بن يحي قال قرأته على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلح عن أنس بن مالك قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونا ثلاثين صباحا يد على رعل وذكوان ولحيان هؤلاء الذين خانوا القراء وقتلوهم بعث النبي عليه الصلاة والسلام معهم القراء ليعلموهم وفقا يعطونهم مما تفقه من الفقه قال وعصية عصت الله ورسوله قال أنس أنزل الله عز وجل في الذين قتلوا ببئر معونا قرآنا قرأنا حتى نسخ بعد أن بلغ قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه قال وحدثنا عمر الناقد عمر بن من؟ وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وابن عليا عن أيوب وابن أبي عن أبو بكر إمام في الحديث والسنة عن محمد وابن سيرين أبو بكر قال قلت لأنس هل قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبحي قال نعم بعد الركوع يسيرا فليس من السنة المواظبة على القنوت في صلاة الفجر طول العام فلم يصح في هذا دليل وأما الحديث الذي فيه لازال النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر حتى فرق الدنيا فلا يصح ويعتمد عليه بعض أهل العلم ولا يصح والصواب أنك لا تقنط في الفريضة إلا في النوازل عفانا الله إياه قال وحدثني عبيض الله ابن معاذن عن بريو ابو قريب واسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن عبدالأعلى واللفظ لابن معاذن قال حدث معتمر ابن سليمان عن, أبيه، عن ابي مجلز عن انس ابن مالك ما اسم ابي مجلز لاحق ابن حميد عن انس ابن مالك قانا تاء رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يد على رعل وذكوان ويقول عصية عصة الله ورسوله القنوت في الوتري في مذاهب وأقوال والراجح أنه ليس في دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قنوت الوتري حديث الحسن بن علي اللهم هدين في من هديت وعافينا في من عفيت حديث لا صح وهو دعاء مطلق ليس خاصاً بالوتر هذا الدعاء جميل وعليه نور من نور نبوة لكن ليس خاصا بالوتري لما تدعو به اينما شئ ومذهب الامام مالك انه لا يقنط في الوتري وهو الصحيح من المذاهب واختلف الناس في القنود في صلاة ترويح فمنهم من قال يقنط في كل الشهر ومنهم من قال لا في العشر الاواخر ومنهم من قال في النصف الثاني من رمضان والقنود في صلاة ترويح في النصف الثاني من رمضان ومذهب عمر رضي الله عنه وجماع من الصحابة وإلا ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي آثار عن الصحابة رضوان الله عليهم قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بأز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أنس بن السيرين أخو محمد بن السيرين عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت شهرا بعد الركوع في صلاة الفجر يد على بني عصية تلاحظون أنه ذكر صلاة واحدة لكن مرجع هذا الحديث للحديث الأول الذي فيه أنه قانت ودعا في كل الصلوات قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس قال سألته عن القنوتي قبل الركوع أو بعد الركوع فقال قبل الركوع قال قلت فإن ناسا يزعمون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قانت بعد الركوع فقال إنما قانت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس قتلوا, قتلوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء وهم القراء السبعون الذين غدر بهم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عاصم قال سمعت أنسا أن يقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بئر معونة كانوا يدعون القراء فمكث شهرا يدع على قتلتهم قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا حفص وابن فضي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروان كلهم عن عاصم عن انس عن النبي عليه والسلام بهذا الحديث يزيد بعضهم على بعض قال لو حدثنا قال حدثنا أسود بن عامر قال اخبرنا شعبه بن الحجاج عن قتاده عن انس بن مالك ان النبي عليه الصلاه والسلام قال تشهرا يلعن رعلا وذكوان وعصيه عصوا الله ورسوله قال لو حدثنا عمرو قال حدثنا اسود بن عامر قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام بنحوه قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي أبو سعيد قال حدثنا هشام عن قتادة عن من هشام عن قتادة؟ دستوائي قال عن أنس أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه قال حدثنا محمد بن المثنة بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبه عن عمر بن مرة الجمل المراد قال سمعت بن أبي ليلة قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنته في الصبح والمغرب قال حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليل عن البراء قال قنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر والمغربي ما ارجع هذا الحديث للحديث الاول انه قنة شهرا كاملا في جميع الفروض قال وحدثنا ابو الطاهر احمد بن عمر بن صرح المصري قال حدثنا ابن واهب عن الليث عن عمران بن ابي انس عن حنضلة بن علي عن خفاف ابن ايماء الغفاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللهم لعن بني لحيان ورعلا وذكوان وصية عصر الله ورسوله غفار غفر الله لها الأسماء الجميلة لأصحابها منها نصيب والأسماء القبيحة كذلك وأسلم سالمها الله كان تفاء النبي عليه الصلاة والسلام بالأسماء الحسنة ويغير الأسماء القبيحة قال وحدثنا يحيى ابن أيوب وكتيبة وابن حجر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني محمد وابن عمر عن خالد بن عبد الله ابن حرملة عن حارث بن خفاف أنه قال قال خفاف بن إماء ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رفع رأسه فقال رفار غفر الله لها وأسلم سلامها الله وعصية عصة الله ورسوله اللهم لعن بني لحيان ولعن رعلا وذكوان ثم وقع ساجدة قال خفاف فجعلت فجعلت لعنة الكفرة من اجل ذلك قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنيه عبد الرحمن بن حرمالة عن حنظلة بن علي بن الاسقع عن خفاف بن ايماء بمثله الا انه لم يقل فجعلت لعنة الكفرة من اجل ذلك يلي هذا ان شاء الله باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها وموعدنا مع هذا الباب ان شاء الله ومااليه الاسبوع المقبل باذن الله وارى ان شاء الله اننا نغير موعد الدرس بدل من ان يكون يوم الخميس يكون يوم الاربعاء ان الله في هذا المسجد باذن الله بعد المغرب لانشغالي في يوم الخميس او ربما يكون متعبا او ذلك او نحو هذا ان شاء الله يكون درسنا في هذا المسجد المبارك ان شاء الله يوم الأربعاء مع صحيح الإمام مسلم لتتوالى أبواب هذا الكتاب فما أحوجنا للتفقه في دين الله عز وجل سبحانك اللهم وبحمدك أستاذ الله إله إلا أنت أستاذك وأتب إليك وجزاك الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته